بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام كتاب الرحمن آياته تنزله سلة من لدن شديد كبير اللات تعبدوا إلا الله من بين لكم من نذير وشريف وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يتنون صدورهم ليستخفونه ألا حين يستعشون فيها وهم يعلم ما يسربون وما يعلنون إنه علم بذات الصدور ومن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 ولئن قلتم أنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولون الذين كفروا لا يقولون الذين كفروا إن هذا إلا, إلا شحوم مبين ولئن خسرنا عنهم العذاب إلى أمد عدودة لا ما يحبس ألا يوم يَأْتِي ليس مَّشْرُوقَةٍ عَن ${1}$ ${2}$ ${3}$ ${4}$ ${5}$ ${6}$ ${7}$ ${8}$ ${9}$ ${10}$ ${11}$ ${12}$ ${13}$ ${14}$ ولئن أذكناه نعمى أبعد ذراء مسته ليقولن نذهب الصيئات عني إنه لفرح كفور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك فلهم مغفرة أجر كبير انعمتك تارك بعض ما يشاء اليتيم وضائع بده صدرك اي من يقول لولا ان يوجد عليك لين جاء امعه ملك انما انذر والله على كل شيء وكيل أم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُنْ فَأَتُوا بِأَشْرِ صُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا من, مَنْ إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِعِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيهُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة المنجار وحبط ما صنعوا فيها وباطل مما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى أمام ورحمة أولئك يؤمنون ومن يغفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكذير يكن منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم أن على الله كذب القلال يغرضون على يعرضون على ربي ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبعونها عوجا وهم بالآخرة كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء وضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يغصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم مما كانوا يختارون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخذتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة من فيها فالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصن والبصير والسنع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا محمدنا قوم إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يومي فقال الملع الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم مراضل آباديا رأي وما نرا لكم علينا من فضل بل كاذبين قال يا قوم ارأيتم إن كنت على بينة من من كنت ورا بينتي وأتاني رحمة من عندي وآتاني رحمة من عنده فأمن يتعليكم أن أرجمكم وأنتم لها تارهم ويا قوم لا أسألكم عليها لن كن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم أولاء ربهم ولأكننراكم قومًا تجهلون ويا قوم مَن ينصرني من الله إن ترجوه أفلا تذكرون ولا أقول لكم عين في فجاء الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملكه ولا أقول للذين تزدرى عيونهم لين أتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 ولا ينفعكم نص إن أردت أن إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراهكم إن افتريته فعلي عجرا وأنا بريء مما تجريون ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتعش بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ورحمنا ولا تساطبني في الذين ظلموا كلهم مغرقون ويصنعوا الفلك وخلما مر عليهم لئم من قومه مِنْ من وَهَلَتْ تَسْخَرُ مِنَ فَإِنَّا نَسْخَرُ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَدَادٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَدَادٌ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل فيها قل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل قال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرشاها إن ربي لعفور رحيم وهي تجري بهم في موج مكذبان ونادان في ابنه وكان في معزرهم يا ابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال جبل من الماء مَا لَنَا عَاقِبَةٌ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَا رَحِمَ وَشَادَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُفَتَانِ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَكْلِئِي وَخِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الشَّاكِّينَ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الشَّاكِّينَ وَعَلَيَّ نُوحٌ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنَا مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ أعظك أن تكون من الجاهلين وعلى ربي مني أعوذ بك عن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفرني وترحلني أكون من الخاصرين قيل يا نوحه بخ بسلام إنا وبركات عليك وعلى أمم وهم وأمم سنمتعهم ثم يمسهم لنا عذاب أليم تلك من أنباء العيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا أوك من قبل هذا فَصِبِرْ إِنَّ الْعَادِىَّةَ الْمُتَبِّئِينَ وَإِلَى عَادٍ خَرُوهُ دَنْ وَاللَّهُمَّ يَا قَوْمِ يَعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَشْقَى عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الْمَرِيَفَتَرَى فَلَا تَعْبُرُونَ يا قَوْمِ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ ۖ وَلَا تَوَلَّيْتُمْ يَوْمَ الْجُرْمِ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لك إن نقول إن اعتراك بعض آلهة نابسوا قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون للدود تقيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دافة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلعتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تذرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيم ولم نجى أمرنا نجيناه و الذين آمنوا معه برحمت منا و نجيناهم من عذاب غليظ و عاد جحدوا في آيات ربهم و عصوا رسله و أمر كل جبار وَأَسْبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَتَهُ وَيَوْمَ الرَّجْعَةِ أَلَا إِنَّ عادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ وَهَلْ تَمُودَثَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتا لي منه رحمة أمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير بخصير ويا قوم هذه ناكت الله لكم آية فذروها تأكل, فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريباً فعقرها فقال تمتع في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكتوب فلما جاؤنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة من وَمِنْ تَزْيِيرِهِمْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ يَتَنَامَوْنَ فِيهَا أَلَا إِنَّ نَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِسَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا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 وامراته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق وموراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة آلد وأنا عجوز وهذا تعلي شيخا إن هذا شيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت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 وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غير مَرْجُوعٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَطَابَ بِهِمْ دَرَأَ قَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَرَوْنَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كانوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قال يا قوم هؤلاء بناتهم أكهر لكم فاتقوا الله ولا تطعون في ضيف أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد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 إن موعدهم الصخر أليس الصخر بقريب؟ لما جاءنا جعلنا عليها سافلها وأنصرنا عليها حجارة من سقيل من بود مسومة عند ربي وما هي من الظالمين ببعيد. وَإِلَى مَدِينَةٍ أَخَاهُمْ فَعِيبًا قَالَ يَا قَوْمَ يَعْبُدُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُ الْمِثْيَانَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِصَيْرٍ إِنِّي أَرَاكُم بِصَيْرٍ وَإِنِّي أخاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ويا قوم أوف المكيال والميزان بالقسط ولا تبخشوا الناس أشياءهم ولا تعكوا في الأرض مفسدين فقية الله خير لكم كنتم مؤمنين وما أن عليكم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 وَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مُسْتَقِيمًا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَيَا قَوْمِي لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ, قوم هود أو قوم صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِعَادٍ إِنْ تَسْتَغْفِرُوا لَرَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شَعَيْرَهُ مَا نَسْمَعُكَ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّ لَنَرَاهُ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزين قال يا قوم أرهكم أعج عليكم من الله واتخلتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيني على بني مخزيه ومن هو كاذب ارتقبوا إني معكم رطيب ولمما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاذبين كأن لم يرنوا فيها لا بعد لمديان كما بعيد السمند ولقد أرسلنا مُشابِهَ آياتنا وسلطان مبين إلى في العون ملائِف أمر في العون وما أمر في العون برشيد يقدُم قومه يوم القيامة فأوردهن ربعاً ويرد المورود يُضْبِعُونَ فِي هَذِهِ لَعْنَتُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَرِّهُ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَى الَّتِي عِنْدَهَا قُرَاءٌ حَامِدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ لَدُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمْ يَجْعَلُ رَبِّكَ وَمَا زَادُواهُمْ غَيْرَ سَبِيلٍ وَكَذَا أَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيْ غَالِمَةٌ إِنَّ أَبْدَهُ شَدِيدٌ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 فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ إِinhَا جَزَاءٌ شَهِيرٌ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الجنة قالدين فيها ما دامت في السموات والأرض قالدين فيها ما دامت في السموات والأرض إلا ما شاء ربك تعظا أم غير مجدود فلا تكفي ميراث يعبد ما يعبدون إلا كما يعبد أباهم من قبل وَإِنَّ لَهُمْ وَقُومَهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْ يَمْلِكُونِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا فَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا يَنْهَمُّ مَا لَهُ فِي إنه بما يعملون صبير فاشتقم كما أمرت ومن تاب ماك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركموا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وعقم الصلاة طرفين نهار وجلفا مِنَ الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجرا محسنين فلولا كان من القرون من قبلكم ولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من وَاتَّبَعَ من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى في وأهلها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 وَقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي مِن ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتودل عليه وما ربك بغافل عما تعملون